ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يخبرون telifuna fihi wa liy'lamal kanu وقولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما هلموا لنبوء أنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر له كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى gan